يوم إذ يصدر الناس أشتاتا اللي يرو أعمالهم فمن يعمل قال دروة خير يرى ومن يعمل قال دروة شر يرى